Yasin Suresi. Ağzı Allah'tan Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ve Al Qur'an Hakkim. İnne kel min al Mursalin. Ala cıraatı Mustaqim. Tanzil Al Aziz Rrahim. Bi tanzir Qamam. Ma unzir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 وَإِن كُنْ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فبستطاعوا مضيهم ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فبستطاعوا مضيهم ولا يرجعون